6. استمع إلى العبارات وأعدها ثم اكتبها في دفترك القانون في الطب الروبوتات تصميم الآلة مهندس ميكانيكي الاختراعات العلماء المسلمون